اِن كَانَتَا ثْنَتَيْن فَهُما الثُّلُثَانِ مِمّا تَرَكَ وَاِن كَانُوا اِخْوَتَ رِجَالًا وَاِنْسَاءَ وَاِن كَانُوا اِخْوَتَ رِجَالًا وَنِسَاءَ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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَلَاعَنُ قَوْمٍ أَوْ صَدُّوكُمْ أَوْ صَدُّوكُمْ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْجِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُ يا الله شديد العقاب.